سَنَلَكَ فُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلَ مَن نسك لهم ناسكو فلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعُو إلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَّهُ دَمُّ سَتْقِيمٌ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُرِّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذَفُونَ